الحمد لله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير يعلم من ينج في الأرض ومن يخرج منها ومن ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين لك فرو لا تأثير لعاتك قلبا وربك لا تأثير عالم الغيب لا يعجب عنهم صلوا درسين في السماوات ولا في الأرض ولا أصل من ذلك وما أكبر ولا أصار من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين ممنوع من الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريف والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من نجز العليف ويرى الذين هو تدعين ربك هو الحق. ويهديه إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا أن نزلتم على رجل ينبئكم إذا أزقتم كل مزق ينبئكم إذا أزقتم كل مزق إن إنكم جَنَّاتٍ ابْتَرَأَ عَلَى الظَّالِمِينَ كَلِبًا لَّهُم بِهِ إِنَّ دَالِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِيهَا عَذَابٌ وَضَنَانٌ بَعِيدًا أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ والأرض إن نشق نصف الأرض أو نصف عليهم كذا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آسينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه والطير وألانا له الحديد أنعمل سابراتي وقدر في السرد وعملوا صالحا إذن بما تعملون بصير ولسليمان اللي حرده لا شهر ورضاح لا شهر وأثرنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا ندفه من عذاب السعير يعملون له ما وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آب داود شكرا وقليلا من عباده الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذا تَنبُتُ الْأَرْضُ إِلَاهَا بُذُورُ الْأَرْضِ تَخْرُجُ مِنْ شَأْتِهَا فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبَذُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبِيلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يمين وَشِمَالٌ واشكرونه بردة طيبة ورب الغفور فأعرموا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين وبدلناهم بجنتين جنتين لوادي وكل خمط وأفل وشيء من سجر قليلا ذلك جزيناه وما كبروها إلا الكبور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا فأعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاذين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 ولكن بمن من هو منها في هذا وربك على كل شيء يكون قل الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون فِي الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون تَفَعُلُ الشَّفَاعَةُ يُنذِرُ إِلَّا لِمَنْ ولا تنفع عنده إلا لمن لَهُ وَلَا تَفَعُلُ الشَّفَاعَةُ عن إِلَّا قالوا ماذا قال حَتَّى قالوا الحق وهو قَالُوا الكبير ذَاكَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَصَفَ وَالْعَلَيْنُ قُلْ مَن, من السَّمَاءِ وَنَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ قُلْ لَنْ الله قل الله لا لا تُسْمَعُوا عَمَّا نَجْرِمُ وَلَنْ نُسْأَلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفساح العليم قل أروا الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروا الذين شركاء بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن ما أثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعلو يوم لا تستخرعون عنه سعادتهم ولا تستغلمون قل لكم يوم لا تستخرعون عنه سعادتهم ولا تستغلمون وقال الذين كفروا منهم بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عينة ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم القول يقول الذين استمعبوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استمعبوا أنحن قددناكم قال الذين استكبروا للذين استمعبوا فنحو قددنا سمع للهداى بعد إذ جاءتم بل كنتم مجرمين وقال الذين سنعفون الذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمرون ما أن بالله وقال الذين استجربين الذين استكبروا الليل والنهار ونجعل له آنذاذ وأسود ندمت لما رأوه العذاب, العذاب وجعلنا ندمت الأغلال في أعرق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما رسلنا في قريتهم من مدين إلا كان مترفوها, إلا كان مترفوها إنا بما أرفعتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر عوالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرص لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أبوالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات, آمنون وهم بالغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محمرون قل إن ربي يبسط الإنسان من يشاء من عباده ويقدرنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, فهو يخلفه وهو خير رازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يكون للملائكة ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك, قالوا سبحانك أنت ولينا من بل كانوا يعبدون الجن أكثر من مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعضهم نفع ولا ضر ونقول للذين وله دوقوا على النار التي كنتم بها تكذبون وإذا كتنا عليهم أغياتنا بينات قولوا ما هذا فَأَذَاعُوا كَلامَهُ يُرِيدُونَ أَنْ يُصْدِرُوا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اسْتِمْهَارًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من مذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي, فكذبوا رسلي فكيف كان ذكير قل إنما أعظتهم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة منه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن نجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطلب بالحق علام الغيوب قل جاء الحص وما يبلئ الباطل وما يعيد قل إن ضلت فإنما أضل على نفسي وإن أهزيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمنا وانها لهم التناوش من مكان بعيد وغن كفر به من قبل ويضربون بالغيب من مكان بعيد وحيل, وحيل, وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما بعن باشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك